اللهم صل على والقياس على الموت ممنوع والقياس على الموت ممنوع حكم الاصلي والجامع إشارة إلى شبهة أخرى وجوابها تقرير الشبهة أنه قثبت فيما تقدم أن التكليف بالفعل لا ينقطع حال على حدوثه بل يتعلق به في أول زمان حدوثه وأنه يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه يعني اذا بناء على كلامهم ومجبرهم هذه يجوزوا لها الأمور <تصفيق> اول ما, ما يبدأ على الفعل ايه <تصفيق> <دي> المعشر ايه ايه المعشر ايه ايه همس سوين سوين ماذا بأتي عنا سويا واش فيها؟ ما احنا ذا قالوا انه قد ثبت في ما تقدم في معشر ايه هدي لنا معاشر همس ان التكليفة بالفعل ينقطع حال حدوثه ايه لا يعني ما هو سابر تنسخه وقته فما بلا قالوا يكون قبله لانه قالوا وقته ولا بعده ما بش. لا تفعله. بلي تعلقوا به في أول زمان حدوثه يعني النسخ ممكن بس بروح يزقه قبل ما يقعد في أول زمانه ممكنه يزقه وترفعه. إيه ما قبب الشيء هنا. ما بيتهم العمل. ما قبب شيء هي أول زمان حدوثه أول ما يتفعل الفعل ما قبب شيء. انا كما اكثر ولا كذا قالوا قبل الفعل الفعل. ما قبل لا بد ما ما ان فعل الفعل كما أكثر كلا قبل الاكثر ولا كذا قالوا قد فعل ويتقال ان لا بل حال في أول زمان ها تعلق أول زمان الفعل قال الناس وان قالوا قالوا ما وساب اذا تكرناه أمس قالوا ما هو سابرين سخاء لا وقته ولا بعده فإذن ضروري أن يكون يعني يكون النسق قبل امكان الفعل وأنه يصح التكليف بما علم الامر انتفاع شرط وقوعه يعني وبناء عليها ما جوزها ما بلاهم هم. ما بلاهم ما بلاهم <تصفيق> لا يجوز ما بلاهم دي حلقة كلام دونية إذا هو يجوز إذا هو يجوز إنه باي تفيه الوقوع بمعنى إنه بس أسبر يكلف قد بصراه وهو داري إنه باي انسخها قبل بمعنى ما هو واقع على الفعل هذا بدنا العامل نصبه يجوز ما عندنا لا يجوز دي الكلام ما هم كله لا يمكن ان يكون هناك تجربه من هناك تجربه من هناك تجربه من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك على هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك فوجب جواز رفعه بالنفس كما يرفع بالموت لأنه ما سواء وتقدر الجواب أن لا نسلم حكم الأصل فلا رفع للتكليف بالموت لأنه مقيد بالموت عقلا ولا نسلم الجامعة كون التكليف لا ينقطع حال حدوث الفعل وأنه يصح التكليف بما علم الامر انتفى شرط وقوعه كما تقدم يعني كل هذا علة جمع أبوها ها يا معا ها ها العلة كل ابوها برضو. هي العلة وقوله ودعو الوقوع باطلة إشاره إلى شبهة ثالثة وجوابها تكدرها أنه قد وقع الناس قبل التمكن ولوقوع فرع الجواز فمن ذلك القصة إبراهيم عليه السلام فانه أمر بذبح ولده بذلك قوله تعالى افعل ما تؤمر ولانه أقدم على الذبح والترويع وترويع الولد ولو لم يكون مأمورا به لكان ذلك متنعن شرعا وعاده لا عاده ونسخ... عنه قبل التمكن من الفعل لانه لم يفعل فلو كان عدم الفعل عند حضور الوقت, فلو... فلو كان... فلو كان عند حضور الوقت لكان عاصيا <تصفيق> يعني حين عدم الفعل لكان كان عاصم يعني سواء نبي ولا غير النبي المر هو واحد لا يعصي لا ما عاصي فلو كان عدم عدم الفعل عند حضور الوقت لا كان عاصي عدم الفعل ها عدم الفعل لو كان فلو كان عدم الفعل كان عاصي لو كان لو كان غير اسمها عود على من لو كان عدم الفعل كان عدم وين اسمها أشيء أشي وين اسم كان؟, وين اسم كان؟ ما هو سابر التخل فعل على فعل ما هو سابر فعل على فعل بحتاج نقدر اسم بين الوسط إذا هي بمعنى ثبت دخل فعل على فعل لا يجلس في دخل فعل على فعل أبلا بيدين رجل لو كان عدم وكان <تصفيق> لي... كان ليس كان يقوم. ما تقول كان أي هو. اسمه فاصل. كان يقومه ما شي كانه هو كان يقومه ما هو زابر. اصرف فلا لك لو ما ابراهيم كان عنده حضوره يعني كان اجيزا كان زائده لو كان عديم الفعل لكان عاصيا ما هي هنا موضع الزياده فلو كان عديم فلو كان عدم الفعل عند حضور الوقت لكان عاصيا ومنه حديث المعراج فانه يدل على الزياده على الخمس من 55 قبل التمكين من الفعل يعني لها دله على الصلوات ده ولا ايوه المعراج ثابت انها علينا وانها هي صادره ما يذبد عندنا وانها ولا المعراج لكن ما يراجع عندنا ما يصير عندنا هل... ما يصير هي خبر ويدخل المشارعيات في العقل ما يكون بلس قبل انخا <مخال> العمل بس ولا ما ما امراجعه هايدي وش؟ هاي انا على العاده والله يا خبير الله لعلك من جيتك تلبى امراتك الكف رسول الله ذي خليجات قال الحائط قال هات ستزم كل صلاة كل صلاة كل صلاة كل صلاة, صلاة. ورجع انها بكت أرجع ما وهي تبكي، ورجع أرجع صلها لا، خذين راح صلها، قالها توبواي بس حد يديك هذا؟ ها ماش مهوداري، نباشوق عليها، عندك زلك ولا لا؟ ما هو مثلاً ما هو رسول الله مثلاً؟ الله عالم. ما هو داري قال لا قطعة ما هو داري نباشوق. تمام ما إحنا في عندكم؟ ما المسألة فيها؟ المسألة في المشقة. عندك وجود مهوداري به مشقة؟ الله عالم. انبه مشكه ها هو رسول الله داري انبه مشكه على هذا المرأة لا لا حين يقول لها تغتسل لكل صلاح وقت الظهر تغتسل وقت العصر تغتسل وقت المغرب تغتسل وقت العشاء وقت الفجر خمس اتساءلات في كل يوم هون شاك هون شاك هون شاك خليك من يرجع يعصد يرجع يعصد ما بيجو بهذا المرأة قال له ها عزم يروح آه آه قال ها قال سيد قهوه يلا عاد <تضحك> تمنوا على انها كذا يا ها ما نصدم عليها بطلع انا اقول له ها يلا ها ما نصدق هندك بطلع اقول له يعني ما بيخرج الله يا موسى؟ يحتاج يرجع وين يرجع ربي في محله ينهي ركضه؟ كأصل ما كان على. الملا وين يا موسى. ولا فيها ما يكون راح جاي كذا ما يكون يتضمن نص قبل أما يكون في هذا الشيء شاد وياتي راجعه عادي وكذا هو يجي ولا مره يشق على هذا ويرحم هذا ويهب للتخفيف ويرحم هذا ويرحم هداري ما هو يجيب الأول من لكن بعض المرات يجي يجيب أسباب ويعلقها بها ما بمنعه من أول أمر نحكم عليه نبغى وحق ورجع قال الآن خفّف الله عنكم وعلي ما فيكم بعثا وعلي ما أنّا فيكم بعد ما بعد ما اخفف عليه اوه هاي تبوي يجي حابب يلعب بوسط عدها احسن امانه أحسن احسن اذا بوسط له أي... إيه أنا بوع السياحة إلا مكتبة استعجلين سلام الله المباركة رضي الله عن راجل رضي الله عن راجل سوا سوا لا بدو لا على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط هيا هيا على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط على الطاسط ja, no, tak jest ma tego ها تي عشان وجهك الجواب من على الوضع سلام سلم لنا شيء مما ذكروه من ذلك أما سيدي ابراهيم فليجوز ان يكون الوقت موسعا وقال القوام منهما يا سعد ولا يعصي به ان اذا وضع من الوقت يخلي عمل في وجه الناس ولا يعصي به ومثل هذا التعليق بالمستقبل اللامع والناس الحين قالك عما تؤمر المستقبل لا يجب ان نعن وقت موسع والمستور وسع ما هو, هو واجب عليك انك تروح تسال في اول الوقت أم مثلاً الظهر ما هو برناس ترح تبعال في أول المحنز والشمس طيب يعني أنت لا بدأوا مؤقت بدو يجوز بعد البناء على أن مؤقت والمؤقت بدو كله قبل ما... بعد ما إذا ما هو مؤقت الأمر للفور ما هو مؤقت جدا البناء ما ما تحيا تمام تمام تمام راح يفعل وفعل ما أمرها الله به ها بيت فعلها دي الله به كل شيء كل شيء دفع ما أمر الله الله, الله أمره بذيء هو فعل ما أمر الله أمره الله أذى أمره قال لا هو بذبح لو ما قال هذا لو ما قال بس الله, الله قال له في آخرتها يا إبراهيم تصدق الرؤيا تصدق الرؤيا فعزنت يعني ما هم أفضل ما لا تمام الدب حنا يطلق على ذي وهو يطلق على شل السكين ولا سجح ذي ويسويه قبله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 توك. هذه أنا ما له دار معه. ما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 لا ذبثه ووجد ما ضروري هذا هو ما ضروري يعني ما هذا ما قصتي إبراهيم في يكون ولا يعصي به ومن هذا التعليق بالمستقبلا من عنصروه لهم لو كان موسعا إيه هو إذا, إذا وقت موسع ما بالشي إنه قبل إمكان هو بمعنى الحين يقول معه وقت موسع. هو مو معه وقت موسع وقد ما ضامن الوقت ما يمكن العمل فساب ما عنده انس اذا ما قدروا ينسقوا قبل تمكن العمل احنا النزاع فيه هل هو ينسق قبل تمكن العمل ولا اذا عملوا وقتين منه ما يسعه خلاص هذا قدر أحمل ما الوقت ما يسع الفعل وراه عازم خلاص إذا قدر ما ضامنها ما يتسع الفعل في يوز استخدامي حتى انه وقت وقت فالامر وين ندري وين يجي ما هو وين وين لا ما يعني قبل كيف ما بس هم يعني فعلت ما امرت به حين يقول فعلت كان قال فعلت ما هو حين يقول صدقت الرؤية ويقول لغاية امتثل أمرك يعني, يعني امتثل إذا قلت سبب كذا كذا بيقول فلان صدق قوله يعني امتثل قوله أنا يريق ورجع يقول لك يجوز ما يقول <تصفيق> لك تروح تفعل كذا ورجع منعك من الطريق لا يجوز هذا نفس النسخ قبل العمل لا يجوز. ومثل هذا التعليق لا يمنع نسخ. وقولهم لو كان موسع لآخر الإقدام والترويع رجاءا ينسخ أو يموت. فمثله من عظائم الأمور يؤخرها. يؤخر عادة سواء. ممنوع الملازمة. فإن الأنبياء صلوات الله عليهم إنما يستبعد منهم عدم المصارعة إلى الامتثال. فكثير من مثله التراخي. لا أنا هنا ان المفروض اذا الوقت موسع اذا ما احنا قلنا الوقت موسع واذا ما بقى وقت يمكن العمل قال فالمفروض اذا الوقت موسع ان ابراهيم المفروض كان ياخر لكنه رجا امين ينسخ رجا ان يموت بدون سكين بدون درع رجاني كذا اذا هو موسع قال هلا لا إن المفروض مثل الانبياء ومثل دوله لا الوقت موسع انهم يسارعوا في كثير انه تاخر ابراهيم بها الوقت القليل ما سارع المفروض أنه كان يشارع فيه فالكثير من إبراهيم أنه إبراهي تراخل هذه الوقت الذي تزعى العمل المفروض أنه كان يبادل أكثر كان المفروض أنه يبادل أكثر كثير التراخل من إبراهيم منه تراخل وقت من العمل لأنه المفروض أنه سارعوهم الأنبياء خلاص معت. جواب عليهم قالوا هم قالوا قالوا المفروض هذا الوقت كذا طويل ساعة المفروض الوقت ساعتين. كان فالمفروض المفروض أنه يأخر لما آخر الساعة الثانية رجاء أني يموت رجاء أنه ينسخ ربي رجاء أنه يجي حكم ثاني قال جواب على ذا قال ها كثير أما مثل هم مثل الأنبياء ودولا فالمفروض انهم يسارعوا في, في اول لحظة من الساعة <تصفيق> فكثير من مثل مثل ابراهيم والانبياء دولا انهم يأخروا دي اهل وقتها وقال دي هو خمس دقائق فبدوا كثير انهم اخروا المخروض انهم يكتبوا لا حلو جوابهم قايرو ما الساعة بدوا الساعة بدوا ما بوقتهم كل عملوها الخمس دقائق الاول وكان في الخمس دقائق الثانية من الساعة الاولة يفعل ابيه مرده فاقدوا كثير تأخير التجاوز 5 دقائق المفروض إنه يفعلها في الخمس دقايق الأول ما <تصفيق> <تصفيق> وراءها الأدوية من حنا من حنا فكثير من مثل تاريخي إلى المضاع من الوقت ما سعى الفعل يعني داية الخمس دقايق مثلا الأول كثير نقد آخر كذا ولو سلم فلا نسلم عدم التأخير لجواز أن يكون الإقدام والترويع في آخر أوقات الإمكان والتقديم غير معلوم قال ولو سلم ها <تصفيق> <تصفيق> ولو سلم أيك له إن المفروض إن هي أخر الله كان مثل ذا الأمور فلا <تصفيق> سأقول قد يؤخر هالعهد فلا نسلم عدم التأخير يعني قد يكون تأخر ها؟ إذا وزن يكون الإقدام والترويع في آخر أو وقت الإمكان عندما خلاهم المفروض أي في آخر يمكن يجوز؟ لجواز جواز؟ يجواز يجواز أنا كنا أقدام الترر في آخر وقات الإمكان والتقديم غير معلومين. نعم هي يجب أن يسل ما بهنا. لا لأنه يجب أن قبل بعد التمكن لا سأل ما تنقب وقت يمكن العمل أهم محاجة ها قد مضى وقت يمكن العمل أولى ما عندنا وهنا قد مضى وقت يمكن العمل وأما حديث المعراج فآحادي لا يكبت مثله مثل هذا الأصل هذه هو وجوب الصلاوات الخمس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها مثل هذا أصمع أنه يستلزم الناس قبل بلوغه المكلفين وعقد قلوبهم على الامتثال ولا قائل به فيجب تأويله بأن المراد من فرد الخمسين يعني ماذا قد نسخه قبل ما هي ما المسألة التي أهوبا سديرة بل ما قد بلغنا هذا الخبر فكان قبل أجمع قال مجمعين أنه لا يجوز هذا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 الجنداري ناجحا من هؤلاء قال لا قال لك قال لك قال الشاذ ذا او ما اعتبر ذي كل والله يعني من المخالفين احنا, مثلا احنا نزاعنا مع دول هذه المخالفين فاذا هذي هو نادر ما يعتبر ما بلع هم بلع هم لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا والله جي واجهناه بالخم أنا أرغب به حيازة المراد من فرض الخمسين أن المفروض من الصلاة خمس ثوابه ثواب الخمسين أنها خمسين صلاة يعني ثواب ثوب خمسين ما المراد أنها فرضت خمسين يعني خمسين من أول الأمر بلنا وفرضت خمسين يعني ثوابها ثواب لا لا لا لا ما بيشي مراجعة ولا بيشي علمه انها ذاب ضابة الخمسين مراجع. مراجع. لا بيشي هذا خلاف الراية للحافية دي عندهم صلاة راهية بأثنين راهية ما إلا من لا الحضر لا عمرهية أم <تصفيق> بيشي <راهي> بم <تصفيق> صلاة الصلاة دي عندهم صلاة روح ادعو اشترا اسمه الخمسة أشتي حقا دي المعراض انه ما صلاح رائع احنا وجب بهذا ما ما ما لا لا كل مهام صديين رواح. نحن عامل ماذا عندك أول هي قال ولا يثبت مثل لا خبر أحد هذا أول بطلا. ثاني خمسين لا لا ينقص نقصت واحد راي رايدين ما الله التاويل قال بين قال ثوابه ثواب ال50 وضيع ذلك على الخمس قبل وقت الافطار ويتعبد هذا التاويل اي قال لك هذا أولاً قد جاء في أول كلام إنه أحادي ولا يتبه بهذا الأصول خلق أحادي لك رجل راء وعدل بلدى عدل بلدى عدل بذهمه وعدل معنى إنه لا يعمل بهذا الحديد كيف ما كان لا إنها أثبت أصلاً منها الوصول لأن هذا الحين يجب علينا الصلاة والصلاة ما تتبه خبر الأحادي احادي قال لك أولاً أولاً على غير الحديد النار ولا أي على زيادة راجل له بالخداوة أي أي زيادة من الخمسة يقولنا لهم الخمسين راجعانا إلى عشرة زين من الخمسين سلام على الخمسين مقابل الخمس جاء له بمعنى ثوابها مقابل الخمسين صار خمسة أنها خمسين من لا لا على زيادة الثواب تكون زيادة الثواب الخمس مثل الخمسين زي الثواب على <تصفيق> ما تكثر <تصفيق> من العمل أما الثواب لا ينقص <تصفيق> <تصفيق> العمل ينقص أما الثواب لا رجع لا ينقص العمل لا يعمل اما الثواب يخليها خلاها قال الثواب ثواب خمسين صلاه بدل ما هي خمس صلوات قال المرادي الثواب خمسين صلاة. رب يدري عايشين عشرين أمور ما يعرف. كنا به أمور كذا يكلف ذاب فعل شاق وارجع يقوم ينقض عليه ويرخص له وي. قبل ما يمشي. قبل ما يسب. أيها السب. قال ثوابه ثواب الخمسين وبيان ذلك بالكسر على الخمس قيل قبل وقت الإمكان ويتأبدها بالتالي ويتأيد سافر ويتأويل بأن حديث سافر يا الله ويتأيد هذا التأويل بأن حديث المعراج يعني يؤيد هذا التأويل بأن حديث المعراج متاخر عن شرع الصلاة في الصلاة مجرعة من قبل لأن حديث المعراج متاخر عن شرع الصلاة فأين المشورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كت شريعات قبله لا عاد في مكة ما أدري وين الحين شريعات الصلاة كان رسول الله يصلي قبل سهل ما كديها مشروعه برجع كمل الوجوب عليهم وال أياسه لأن حديث المعراج متاخن عن شرع الصلاة فإن المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يصلون الخمس قبل ذلك بمدة مديدة. في, لا في, في, في, في من قال قبلها بمدة مديدة. زيدها قال قلت مديده قعد في <تصفيق> مكه عشرين سنه ايش ابو بكر لا ياخذ ثلاثه يعني من اربعين ثلاثه من وخمسين مدري ما رايحين ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ابلناه جرعه الصلاه في مكة. بلا قال بل قبلها بمدده طويله ريح مدته كيف كان عبد الله ما وكل شيء يا, يا مريم لربك واركعي مع الرافعين لا صلاة ما لو لا صلاة ركوع وسجود وكل شيء قال الاول ايه يا مريم ركوعي ربكي وسجدي واركعي مع الرافعين الله اننا صلاة صلاة هو هو غيرنا الله اننا ملجأة الصلاة دعينا صلاة كذا يا ركوع وسجود بلا عددها ولا كذا اختلف الا في داخل الحديث الا أذي قال أذي يجي له منذ يكمل الأجر ويجي له يكمل الأجر الله ما سوا اليهود والنصارى بحديث إن أذي من ذا الوقت إلى ذا الوقت كذا أجر كذا محمد من أهل جاء لهم يعني الصلاة كانها خمسين إن كان خمسين مرة عزيزي في ذا المسألة؟ لا حتى أمس 10 حتى الله عليه وسلم قبل تبريغه المكلفين هل يدفعونه في حقهم أم لا يفعله بل هم في التقريف بالفعل الأول على ما كانوا عليه قبل ورود الناس فذهب بعض الشافعيه إلى الإفكات والمختار عند أصحابنا الحنفية واحمد بن حنبل <تصفيق> والمختار عند أصحابنا الخنثية هو أحمد بن حنبلو وبعض الشافعية أن الناس خلالت بتحكمه قبل تبلغيها عليه السلام هاتحزروا نفسك هل والله هنا قالوا ما قد بلغ رسول الله ذوله ما بشي نس عند الناس إلا ما إلا النبي أحد المكلفين إلا النبي أحد مكلف <تصفيق> <تصفيق> عبد رجال طاية صحيح نعم نعم إلا الله واحد وما نكلفين رجيماً ما أول النبي اما ما بعد ذلك قبل عليه وذلك الوجوه ها خلاص تمام وذلك من كغيره من لا يقولون اكتب حكمي حق من لم يبلغ يبلغ إليه. وكما قبل إلى الرسول فإنه لا حكمه بالاتفاق ومنها قوله الارادته هذه اده في مدري ما قد بشيء تكوي قال منها ومنها أعجب. أنت يعني يعني أنت أنت أنت لا. لا ما أدري سلام. ما ما يصلي لا صرح قمار هم هو هنا لا كذا. وشيت تم رسول الله وفيه سما سبعه وزنا ودمامه شيت تم رسول الله وفيه السماء وزنا سبعه هند هند هند هند هند هند الله هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند هند تحت جنب قطعه هذه هي رباعه هذا هناك خلينا هناك اكيد احسن بس يداز ما <تصفيق> أيها ومنها قوله الاستلزام هي تكليف الغافل وهم تنعون كما سبق ومنها انه يستلزم اجتماع عبد الدين في محل واحد وهو محال بيانه ان العمل بالاول حرام لمكان النسخ هذا ما يبيه بيانه قبل القليل بيانه ان العمل بالاول حرام لمكان الناس الناس وواجب له القطع بتأثيم تاركه والعمل بالثاني هو أجهد إن قيلت تأذين بعض الباو ما رضي لا أعطي الله ما شوه جلال عبره وهو خلاص وهو محال بيانه أن العمل بالأول حرام لمكان الناس تمام لا يهدون ما لا. على من بي <تصفيق> بنان على من <تصفيق> بنان <على> منها <تصفيق> <على> <تصفيق> <تص> إذا هو يلزمنا، إذا هو يلزمنا، كذا، حرام المكان وواجب القطع بثلاثين تاجر. وواجب القطع بثلاثين قال قال ما هو لأنه المفروض الشخص خلاص وين؟ الثاني. الثاني ناسخ. الثاني. كان بأمر العمل بالأول حرام للنفال الناس، وواجب للقبضي متاعي متالقة، والعمل الثاني واجب لكونه ناسف، وحرام الاستязام هي كواجب، وهذا العمل بالأول. قالوا حكم متجدد فلا يعتبر عما المكلف به، كما بعد بلوغه إلى مكلف الواحد. كما بعد لا يعتبر عما مكلف. ثامن، قالوا حكم متجدد فلا يعتبر عما المكلف به. قالوا كذا. <تصفيق> كما مناش. كما بعد بلوغه مكلف واحد فان حكمه يبدو بحجه جميع اتفاقا ذاكرا قلنا هو ذا باهي هو مسلم له ذاكرا ما هم خالف ذاكرا كله هالفعل لكن أهم قاسوا على شيء ما هم سوا ولما هذا هم سلمنا وصحيح إنه إذا قبل واحد تمام ولكن هذا يمكن لفوا ال آه ثمله، والله الفعل بينهما هو عندما العلم وعشرهم قطعا فإذا هم جماع كم إذا ما هم جماع إذا عدم عندي جبر يمكن يسبب أضلع ويلا لين يتمكن أما هذا ممكن يتمكن وأرسل رسول الله ولا واحد عارف ولا هذا ولا هذا إذا ما راعي نقول في السماء سبع أمراضين كيف يسبب؟ <تصفيق> عادين الفارق بينهما هو تمكن العلم قطعه وإلا كان تكليف وإلا <تكليف تعيش> وإلا كان, كان تكليف الغافل وهو من ليس له صلاحيه الفهم لا من ليس ومن ليس له وهو وهو الغافل صلاحيه الفهم من ليس له الفهم لأن ما يجهده في حمدية تمام؟ لا أيوة لأن الصلاحي بعضها جهدك تتفهم فلو كلفك به ما بهمانعم تروح لا من ليس عالما بالتكسير وإلا لم يكون الكفار مكلفين لأنهم بل قصري أه. هم صالحين للفاهم ولكل <تصفيق> العادة العادة في وقت رسول الله كان يسألوا على طول هو قد جاء شيء هو قد جاء شيء كان يسألوا كذا هنبدأين عادة الشريعة تنزل فكان يسألوا على طول مبرأ إذا جاء واحد من المدينة راح اي محل قالوا وش فيك وش في وش في وش في كان يسألهم على طول ايوه كمان بعيدين وجاءوا ناس من المدينة يسألهم على طول وش قد جا من وش قد جا كذا وش قد جا كذا ان مبانين على تجدد الاحكام وال... خلاص ها خرطي